وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حلمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون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 بغير علمه وحرموا وحرموا ما رزقهم الله افتراءا على الله قد ظلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جن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 إنه لكم عدو مبين